بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد احرقدت شرني منظومه المنظومه الميميه للعلامه حافظ بن احمد الحكم عليه رحمه الله ا وحان سو غد نبيتك qal 303 wa qaybti oo kaga hadlayo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam darasigii hore waxa ay noo ugu dambeeyay inuu darbaarmay kitabka al-subhanahu wa ta'ala halkana uu ka gudagelayaa al-wasiya bisunna sunnada oo mashtarka labaad laga qaato شريعه ويدونه وحديه ايو دردار ميه ويعلي اروي الحديث ولازم اهله فهم الناجون نص صريحا للرسول النمي سامت منابرهم واحمل محاب واحمل محابرهم والزم اكابرهم في كل مزدحم إرواي وريبكو يريع الحديث حديثك وريه وليزم وحند اللازمتا أهله حديثك ددكيسا لازم فهم إيقوا أن <تصفيق> ناجون وأكوا بدبادايا نصا حالو يهارنكاسي نصقص صريحا عد نصقص نومي اللوتيري أما الله قريه اليه للرسول رسول الله قريه اليه صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وري وغوري وحفذي ومحوها هي قد بيوان حديث النبي صلى الله عليه وسلم دتكه كشقه يقو درمو دتكي سنه لازم بكوري بمعنى دتكه اهل الحديث كاه تخصص كحديث كلاه اما حاجه النقطه Sina'a adhisa hadithi ka ah Ama haqqa fiqhi gisa han nukoto Ama haqqa ku amalfalka han nukoto Dut ka ahlul hadithi ka ah, lazim buku ilu Kuwa leqirid dodiya, la sahibid dodiya, la sa'at kodiya Mujalasa doda lazim Wa lazim ahlahu Ayaga ayawahiyihin kuwa bad badaya Nassan sarihan Wa nasad amma nas sad xaaluhu yahay oo rasuulka lootiiray lo koray alayhi salallahu alayhi wa sallam waxa tilmaamayaa xadiith ibn majah imaam ahmad ay soo saareen min xadiithana as-sunan li un nabiga sallallahu alayhi wa sallam xadiith al-iftiraq wa an ku yahay reban isra'il ko yado watan firqa ay u kala qaybsameen umad iduna wax ay u qaybsamidaanta laba todobaatan ee waxaan diiilaha sidaas uu riwaayo لكن روايذك الوحيد يثودي وحيوقيب سنتي تضواتني كو نصارنا تضواتني لوا ومددون تضواتني السادح ويوقيب سميدون تا كلها في النار إلا واحدة كلها في النار تقليان إلا هلف فرقم ويان وهي الجماعة روايذ أساس وهي الجماعة وكوحدة ودى الشرطة دريقي نبي صلى الله عليه وسلم كوضى السعودة ويان طيب riwayk kala wahaylada tirmiidi soo saaray ama hadiiska laftii kala tirmiidi soo saari min hadith Abdullah ibn Amr ibn As Nabiga markii la weydiyo waa tee wuxuu yiri ma ana calihi wa ashaabi wa anii sahabaadaydu maanta waxan ku dul suganahay dadka haysta dadka dariiqa ku sugan ayaa badbaadaygu Nabiga sallallahu alayhi wasallam inta kale naarta ay galayaan hadiiska soo markaa tilmaamaya Khatib al-Baghdadi alayhi rahmatullah كتاب كيز الشرف اصحاب الحديث وحقوري اي امام احمد غيرك وحكورينيا قولدان ناجينت بدباديس فرقه الناجيه دا. انت هلك سنتي كبد باداي حديث كان مركو فسر اي وحير ان لم يكون اصحاب الحديث فلا ادري منهم كوحد الناجيه بدباديس هدين اهل الحديث اهين عيدك لي هين غران ما يقول بمعنى وقوفه سريا اني ان دهدك حديث النبي راعسن اا مخو يقانا اا كو ضقما ددك سو يمعنا طيب وحسد قلت تشرح حديثك اشغنا الطائفه المنصوره صحيحين كيو من حديث مغيره بن الشعبه حديث متواتره وي النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي لا, لا تزال طائفه من امتي ظاهرين حتى ياتيهم امر الله وهم ظاهرون Lafzikah s-sahih muslim Kala tazal tajifat mhdi thoban La tazal tajifatun min umtih dhahirin ala l-hap La yadurhu man khadhalahum Hatay yaiti amurullahi wohum kathalika Yani tajifada mansoorada ilahi uhil Naya yachiri donta Ayedana Abdullah mubarak Imamu Aحمad Ali min madini Kulli waduhu kufa sriyan Ina ashabul hadithihin Tajib الامام ابو عبد الله الحاكم صنع وحليه تفسير كا ان طائف المنصوره الليداه واهل الحديث كا وتفسير في عنب له علماسه ويهاجيهن المهم حديث تاسو تلماميا ماركو كوليه هي طيب فهم الناجون النص صريحا نصا صريحا ايغا بدبادايا لان ما انا عليه واصحابي والنص وحيكوت هي فرقه بدبادايسه ان هي تحي نبي محمدي وصحبه يسو خايستن ددكايست مع هيئتين قرانكيه سننته هيئتين قرانكيه سننته ذات كي هيستا ام بابدباداي وي معناه اروي مرك وري الحديث اروي وري الحديث حديث كوري وهشك او غدبي ولازم لازم اهله اهل كي سنه لازم لفرس غوديه لا جيري دود فهم يغوا ان جن و بتبدايال نصن حال ويا ارن كاس نصريحا نص اعد نومي او, أو لو كريل للرسول رسول كلو كريل معناهسي حديث نبي الله كرييه له وقته سيوى سامت منابرهم سامت وقصد منابرهم منبرادود طيب اما جالستودا لاغودا واحمل حنبار محابرهم يعني خدود جمعوا محبره جمع محبره وخدي وحلوق قري اما بالكي محو اهي خده لو شوبني والزم لازم اكابرهم كودا واوين لازم في كل مزدحم ميل كستول يسكو خديريو مكانو خديريي ضمانتي طيب وخه كيري مجالسته او قصد منابرته هذا وخه ودا مينبرك عاديكا لكن وخه ودا مجالسوده مهشاي فاريستان لا فاريسقوده مهش مهشا او قصد مركاد او قستيسنا وحات سميشار قلمكاغا يَتَوَادَّى يَخْتَادُ هَرِيٌّ سِقَادُ أَدُوفَ رَمَارَ مَشَاهَدَغِين وَأَحْمَلُ مَحَابِرَهُمْ بِمَعْنَى سِ فَي وَخَيْلَهَا أَيْ كُو فَائِدَيْنِيَان أَدُ قُرْتَيْنَا كَاغَا فَكَنِن كَدِيبَا وَخُو كُيُرِي أَيْغَا لَفْتُودَا مُحَدِّثِين تُو وَاسِي كَلَا وَاوَيْن هِينَا كُو دَاوَيْن لَازِم إِنْتَ ذَهِيْلِ كَرْطُو سَاسِي أَهَنْ جِرِين كُلَّمَا أُذَهِيْلِ كَرْطُو سَنَد عَالِيَة oo nin horo oo daawayn aad ka heli karto kuun yarirka way ka way ka way ka way ka boodi jireen iney donto ku kaliftay mooyey ya laana waxu ilmu go ee horayntaas uu kubar ka bunna ilmigi salafka aya barakabna kullama ay iyer, u dhawaan karaan marke nabiga sallallahu isalam oo u dhaxeyn karto tira yar way ku dadaali jireen marka kuwada waawayne hore kuwa laazim weemaan Abdullah ibn Sa'ud radiyallahu ta'ala anhu wuu laga tooga wariyay inuu yiri dadku ka suulimaayaan inay is haystaan inta ilmigu uga imaanayo saxaabadii Nabiga Muxammad sallallahu alayhi wasallam xaqooda iyo kuwada waweyn haddii ilmigu uga yimaado kuwada yar yar ka way halag sameen xadiis baan ku soo arooray culimada qaar kood ay suugayaan tayb yaani wuxuu ilaano markii ilmigu yar yar ka yimaado ki wayna uma hoogan sameey halka marka fitna ka dhalan sida sadaradeed akabir to daazim waahid ulumada waween intaad heli karto oo janis u heli karto way ka fiican tahay sidaas u macna ayadoo aynu macnaheedu aheyn ama ulumada ka daaciyar ama ka aqoonyar in eesan wax laga qaadanayeen macnuhu ma laana wax ween waxa laga yaba asagoo u joogo mid faadil ah mafdhul ka wax laga qaadan kara asagoo mid caalim joog mid laga xilmi baday waxba laga qaadan kara sahabada nabiga kana sallallahu alayhi wasallam saase ahayeen iyagu abubakari iyo xumar iyo usmaan iyo cali nool yihiin ee shagaar sahaba ilmiga gudbin jiray oo laga qaadan jiray saaso imaana tayib waxa way sida fiicay way samit u qasad bukuud manaabirahum manaabirtooda u qasad waxmi l hanbar mahabirahum yani khadad kooda iyo qalimadooda iyo maxuu ahay baasha qadalu wixii aad wax ku qoray lahayd diarso mahabiruh walzam lazim akabiruh ku dawain lazim fi kulli muzdahham makanu khidiri dhamanti mail kasu khidiri kajiro ku dawainain adu lazim wasluq wahad qada manaruhu manarahuma manaruhum manarahum wa humu wuduhu kan ya bi ma'na shi'r kadarti wasluq qad manaru manarahum علامادوده يعني المناره بمعنى وهي معلق الكواه واستنت استامهودي علامادوده قد ولزم واحد لازم تا شعارهم واصل معنى شعارك هي منارك واصل معنى علامه طيب وحط يعني لج وحط لك رحالك الريريه ددج ينتزل هدا دكتو بيسوح بيسوحهم يعني برحدوده ماشي الدوله كي برحدها ايالايدهدا سوح ليدهدا وجمع ها جمع ساحه ها السوح كو ودا بمعنى جمع الساح فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المندريين مندرينا صمايل مركا يعني وحو السوح كو جمع wa ka wada ee chit code qad calaamado hodo laazim astamaha calaamado ay leh in laazim haddii aad raranto safartahay reeriyadaada iyo waxaad wada tana iyaga meeshooda ku dejiso barhaddooda iyo banaanka aqtooda ana ku deg hada degiisha ka fogaani wa adalku waxwayo kinayaad iyo waxa ku jira baashiba ku jira kintu ceydadu ka wada wax weynan un yani laazim tii um bu ka wada macna shicarkooda laazim ay aqf la fadhigooda badso wuxuu ahaayay waha ka asaaso macna aslu qad bu kid manarhum manarhum qad yani calaamadihii qada jidkay mareen astaamahale ka qad walzam waad laazim taa shicarkum astaantoodi calaamadihii laazim wa xutut وحد جسا رحالك رركا ريريدا رحالكو وجمع الرحل واحد رحل جنا وحلي دالوا نفك الجيله مرهن لفوليو ريريدا كorka laga saaro korka marka kadib laga siisaaro rikaabka lagu siifarishto taasalayda marka reriada adii wixii ku saarna marka safartaahay diggoe macna halka adij in tanzilha dad duktowo bi suuhihim يعني برحظوديه بنانكودا هاداك كو دكتور ريريدا دغو واحد ودا تور ميشو كو دجا دافي ساس كو ودا معناه لازم تيمبو سي حوجيناي معناه طيب هم العدول لحمل العلم كيف وهم اولو المكارم والاخلاق والشيم هم يجوا العدول وعادلين لحمل العلم علمك حنباريتسي عادلين ويهن كيف سد بيقول انه قويه رصاص والحال هم يجوا اولو المكارم ايهن يعني كرامات أولو المكارمي الشرفيالك كوة وصحيك أيهن والأخلاق يأخلاق ذو ناكسا والشيامي هو اسم الأخلاق ذي يعني علمك حنبارستيسا عادلين بيكوهن علمك قرآن كي السنة علمك الشريعة عددك حنبارساني وعادلين في معنى ولا تعدلين ما دام اي حنبارسينهين يعني وحي علمي اي حنبارسينهين علمي قاسي عدول كنونيان او بمعنى علمي ما حنبارو روح او يعني دينتي شبهه روح متهمه علمي قرانك يا سنن ما حنبارو marka laga hadlayo xanbarisana maxa ku dhaqankii ba la socdo ma ah maadeeda maxarifada kaliy ma aqoonta kaliy ma laakinu ilmiga hambar kitabki sunnada iyo xadiithki hadana waxa uu amal falkiisu ka muuqdo majruuh mannuqdo haqa diinta haqa diyana majruuh mannuqdo wa aadil lakii wuxuu hakeeyma dan rag far badan ba jira oo diyana ahaan caadiliin aha laakiin haqa hifdigaada iyo xinaayadooda ay xadiiska ku dadaalayaan iyo hifdiga dhankaas dhaaf fi ka soo galay soo taratay bar rag far badan oo mu'tadiin oo xadiiska xambaaray waxdana duufaab ajire و نقوله ضعيف سببته هو ضعف في كجم ايماني انت بدن دنكا دياانده او دروب iyo fishqi iyo ruuh lagu bartay zandaqay iyo lagu bartay laakin waxay kaga iimaanisha midalan suul hifdi oo kale ah hifdigeysa xun midalan ismuusi midalan kaseer walu wahm way ismuusiysa badan midalan midalan walu hos galiya yulaqan fa yitalaqan wa walu hos galay iska qaata waa muhiim waa kama fiirsado dhanaan kaasa kaga iimaan kareysa laakiin ruux kitabkii sunnadii xambaarsan cilmigeed hadana ku dhaqmaya aadil waan la cadaaladu wax weed cadaaladu marka la wayo fisqiba ku xiga fisquna waa jarxi diiniyo waa soomaa marka jarxiga diiniga male waay taayib wuxuu tilmaamay ya hadithka mashuurka ay soo saareen baheeqii gaar ki soo saareen shaqalbaana uu saxiihinaya وخوله ياهي نبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله علمي هو حنباريه عيد كاسته او ديب كاتمادو dadka dambe iyo dadka dhamaantood ba waxa ka hanbaariya uduluhu ah dadkas kuwadu ugu caadilsan ba ilmiga hanbaara yanfuuna anhu tahreef al-ghaleeb ku had gudba oo diinta ku had gudbay li xinta ay diinta ku sameeynaa ay ka ilaalinayaan ka qabanayaan ka saarayaan wantihaal al mubtilin kuwa baatil kowta ka diindhigashadooda waxay ka diindhiganayaan taana way ka ilaalinayaan wa tawiil al jahilin ee jahilin ta tafsiir kowda ay diinta ku sameeynaayaan way ka ilaalinayaan bimaana firqo inkas lunsan oo mid badhinaydiin ay diinta u qaadatay waxa soo dhan bay ka ilaalinayaan jidood markaa wax weeyaan yahmilu hada al ilma min kulli khalaf عدوله طيب وانا الشيخ ميدكا ومحو احي الامام احمد عليه رحمه الله مقدمه كتابي الرد على الجهميه وكذا بكاني اسغره معنا طيب الحمد لله الذي جعل في كل زمان فتره من الرسل بقايا من اهل العلم يدعون من ضل الى الهدى ويصبرون منهم على الادى يحيون بكتاب الله الموت ويبشرون بكتاب الله اهل العمى فكم من كثير لابليس قد احيوه وكم من تائه ضال قد هدوه فما احسن اثرهم على الناس وما اقبح اثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين الكاسو كيناي امحو علي محمد عليه رحمه الله مركا واعدلين او واد يعني عدالات كنت ما ما ويكوا اصل علمي خمبارا و خويني مركا هم ايغو ذلك حديد كحمبارسوا العدول وعادلين وعدالتكو كوسفايسوان وفي سقي يهمان دينيد كف لحمل العلم علمي كحمبارستيسا درتيد علمي كحمبارسني درادت بي عادلين كوي كيف لا يكونون كذلك كيف سيدهبنا سا نكونين ام ارنكو سانسا او اهين والحال هم ايغو اول المكارم يعني وحوي وجمع مكرمة الشرف كوا أصحيب أيهين والأخلاق أخلاق ذكوا أصحيب كأيهين والشيام الشي جمع الشيما الشيما ذنب حليل هذا يعني أذاب تسريسة أو دباعي أعضى سريسة أي الصحيب يهين هم الأفاضل حازوا خير منقبة هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي هم إيقوا الأفاضل وكوا فضل إياد إيراد ليه حاز وحي كوبن خير منقبه شرف ام وناك لا اسكو سيفيو كوغو خير بدن هم ايغو ال اولا وا كو ديهم ايغا سببتود الدين ودينكي الحنيف اتصنا خوميه لغو الىلي اه او لغو خibidiyo wa wadad fadliye daerada sita oo khalqiga ka sita daerad ka sita waxay koobeen oo ilaahi siiyay khayr manqabatin manqabadu wax weeyan و يعني وحو هو هو والشرف وامان شليسكو امانو او خيره اي كوبن وي معنا حازوا خير من قبته هم الاول الذين هم الذين كو وي بهم ايغا الدين دينك الحنيف دوسنا حميه لو الىليه دين توسن محمد صلى الله عليه وسلم ايغا الهه كو الىليه تبارك وتعالى وإيقاك إلالية ذاتك فساد لها وقالوا يا هاسا معنا يعني من غالية سيدة خوارجة أفكار تقوحاً بارسا وكتابك يسونه تحريفين تحريف الغالين وقالوا يا هاساس وقالوا يا هاساس وقالوا يا روح مرك وحدودة الله القرآن يسونه يحو أفسر أما أليحنا يا ماشي اسغو عمرى اني لمران مرك تحريف و نيكا باطل كد انديكتينا اسغنا سدو كلي باطلكي سو ربا انو دينتي اولخيو نصوصتي جاهل كنا اسغنا الجهل جيسبا و هو كوبخينيا انو ميل خدن لا اادو نصوصتي لاع كل ذلك انت سو ذنبك الىلينيا و خي كو الىلينيان حفظغا فافينتا دفاع ردينتا وخاصه كو الاعلانيا المعنى هم الجهابذه الاعلام تعرفهم بين الانام بسيماهم ووسمهم ووسمهم هم ايجو الجهابذه الجهابذه وجمع جهبذ جيبذ كنحله لان نقاد الخبير بغوامض الامور والروحه ونقديه نقدي وحلهاده والروح ان روحهم غلا اسقادنين وحكل شان ديه و انت حن التورا انت و ناكسنا كلبخه ناقد بلدها ايه مخه احي جه بيدنا ولايده هم الجهابده تو وقوا كلاسفيه شخده يا غلط كلاساره وي وخه حن وخه في عن كلاسفيه وحديث النبي دخدهده كخي لو بين ابوورتي و وخي سغن و وخي ضعيف و وخي خوق بدن كلاساري الاعلامه و وقعنا العلام وجمع علم يعني وحوي وعلامه موقده ومشاهير ولا يقان تعرفهم واحد غران بيلا انامي مخلوق دحديثه وحد كو غران بي بسمهم علاماتودات كو غران ووسمهم هي سماتودا اه سمات بيليهين علامهيليهين تاسد كو غران يسوي معنا طيب علامه اليه وحويان وان اي حم بارسينهين شرع إلهي كسودج <تضحك> تبارك <تضحك> وتعالى كونا عمل فليان اومدنا غارسينه اخلاق ديسين حم بارسينهين ماركا تاساد كو غارهمو الجهابيتووي الاعلاموي يعني وحويان يعني ومشاهير ودل يقانو عنا تعريفهم واتغارني بين الانام بسمهم واتكو غارن يعني علاماتودا اي ووسمهم اي سمودوداكو غارنيسا هم ايغو ناسيرو ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم ام ايج ناصر الدين دينك الهي كو او هيلي وي والحامون كو الى لي وي حوزته قران يعني وحوي خيرديس طيب دينك كو الى لي وي من العدو عدو جي بك الى ليين بجيش جيش بينكو الى ليين جيشك سو غير منهزم مد شبايه ان هين ها Në nëntibus wa e wada, dintë ilahi tëbharik wa ta'ala iqa ilaliyyë, iqa gana ilahi tëbharik wa ta'ala u durey, inay dintë hauza dhe yada, sheroftë yada iyo, hiradhe yada iyo, hirmadhe yada iyo, inay ilaliyyë, iqa ilahi tëbharik wa ta'ala u mhuwa ahi u qadaray, aduga inay ka ilaliyyë, aduga sinna wa jitkastu o dintë ta tacharifinaysa, dintë ta melka gardha ysa, dintë dureysa, Kwa se ke ilaliyan Kwa se ke wardiyayen Kwa se ke ilaliyan Kwa se ke wardiyayen Bijaishen Gidhan o gaira munhazi min anchaabini Gidhan ka ege istihmael Hup maha Maha sif Waran Madafi' Soariq maha Laki waj istihmael Wa Rududwa Soariq nukkala O ah Ini batil kare rediyyan O adeyyan O ay ku adeyyan جيش آيات إلهيه جيش عيد محو حديثه حجج اه براهين اه جيش كاسوا جيش كاستعمال كا او ايدينته دفاع ان كا اشغاوا سستر ديض با وتنسوش جني الامام ابو بكر خطيب البغدادي عليه رحمه الله وكتمامي الهي دينتي سلاه قولو كخفدي وري قولو وا مجاهدينتا او دulka لو خفدي ehe musliminion ehe ehe sharaf keaj ketuj koh�a kohla johene ilungë në shari'a wanhe wanhe 还是¿ Boyan kbala shari' excited sve dhe ehe dhe dhin iha maintenant udien tëikshpedis doul kunnaomme amare heu ko efka q q tersen eduk kosh cam kohla shari'a shari hefinar id YaI let q q e cha siqa q tersen et tahituh muhim isen koh 심 fora desire دينت كو اهيليوي والхамونه كو الىيليوي حوزته يعني حرمديسه يخرديس من العدو بكحف ديان بجيش بينكحف ديان عيدن او غير منهزم من انشوينين هم البدور ولكن ولكن ول... هم البدور ولكن لا افول لهم بل الشموس وقد فاقوا بنورهم هم يئوا البدور و خدغو اه طيب هم البدو بدور و ديه يخو ولكن لغوس النقيو وركاس لا افول لهم دحيد وما سغناء لا افول وحده دحيتانا اللهم يكم سغناء سودي يخو ما دحو ايغوما دعان و ديه لكن دنك دحيتان كديهو لواي من ورك قاركود كلامد ما لا افول لهم طيب بل اسكوا دافه الشموس واو قرحيال ضيح كبه جوره قرحدي ولميدي هين وقد فاق قرحدي بكسر مرين بنورهم نور كود كاسر مرين نور كيوك سيتام بكسي قرحدي بكسيتام طيب واما ومل بدور وجمع بدر صومر صومر بدر ونصمر نصما بدر ودايخ هبنكو دمه يستري نهاي 15 كيس مره ودايخو يعني 15 كود دمه يستري laakiin dayxa ebtiis wax weyn sidoo noogu iftiimay oo dhacay Soomaa ayuu markuma dhacan aday dhinteen yahay aday nool yihiin bayd ka hadli doona haday dhinteena iftiinkoodi wali wasuu jooga oo cilmigoodi baa la kala dhaxleey laakiin dayxu waa tagay iftiinkiisan waa la tagay iska dhaafday waxa uu ila hadda qorrax yasho kala way qorraxdu baa ka sii siitaama macal saas soo sheegay tayib laana wax wey استغعد بك شيغي دونا بيد كان دو بو كشيغي دونا سبوتا اوغا فاديلى حتى قرخدو ونور كود اوغا فاديلى هم ايغو البدور واضح يهل دم ايشتيران ولكن لا افول ادئتان لهم ايغو ما سغنانين طيب سوره الانعام وكوتن هو هي اه قصاد النبي الله ابراهيم اه طيب بلي الشمس واحد غو الحمد لله وقد فاقوا حقيقية ويبكسر مرين في نورهم نور كوغيبككستان قرحيال كلافتوه وقرحض يبكستان سوى بمحايتهاي لم يبقى مهر للشمس قرحضي ومهر من نور وحفتينها إذ وقت إذا قرتي أفلت أي دعضه ونورهم نور كوغدونا مشرق مدل افتيمة يوه وخلقكوه افتيمين من بعد رمسهم دو جيد دو كتب رمس وقبرك aa qoraxii markay bacdo iftiinkeedii la waa ayagu si markay adduunka dhaafaan oo la aaso oo ay qabriga galaan cilmigi ka tagen iftiinki siba wali adduunka sii yaal dhanka markay ilaado markay qoraxdu way ka sitaan waay Soomaa qoraxdu way tagi marba ay tagi iftiinkeedii la waa iyag laakiin iftiinkoodu waa jooga udarkaysaayo wutubti ay ragii qarnigii labaad ay qoreen iyo qarnigii saddexaad soo ilaahayda lama qarsanay ah cilmigi bukhari iyo ilmigi mamaliki iyo ilmigi shafi'i iyo ilmigi mamahmadi ilmigi abu haniifiye culuumtoodi ba ilaahayda la daraase daraaseenay koor culuumti saxaabada iyo taabiiciinta soo wali aathartoodi lama akhribna iyo lama daraaseenayo awbakar ba sida ay yiri umar ba saafatooyd hadalkiisii ba saahaba salaad soo saah u xaliyay سومارت حديثا الصاوف فسرى اياتا سوسا فسرى سومارت ولي علميغودي با يل نوركودي با ولي يال وبينيه مالب ماعناه سو يال و ما مره دنگا مره لاغا فيريو قورخدا وي كشitaan ساسكود لم يوقل للشمس من نور امهرن قورخدا نورك ماهرن ما جوق ايد وقتي ادا غورتي افلاد اي دحدو ونورهم نور كودنا مشريق ويمد يعني صوب ميد افتيم ايو دلاليوي اما دلالينا يو افتيمين اي من بعد رمسهم آسد يعني آسدودا رمزي هو وقبر له مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى الساعي كسعيه لهم و هو اسكنه مقام مقام رفيع أوصى رأيه. مقام أوصى او سريا مقام كاسو ليس او سنه يدركه ميدو غاري كرو ملل عباد ادمه حالو كميديا سوى الساعي ميد دالاي او كلامو ياني كسعيهم ددالكودو كلي ها مقام وحيليهن سرع وادون كنقوليهن شرف يقيمه اخرنا الىه اكتيش اي كوليهن مقامك ايلهين يبر بوسك الىهين وحغاري كر ما جرو ادومده كميده الا الروح سدودي وكله عداله مويه ها يعني لا ليس يدركه من العباد سوى الصاعي ها ميتك ددالي وي جهد و صبر و ددال اسكو دراي كا اون با غاري كر يوما وكما مسلم عليه رحمه الله في مقدمته اا كوشهي اثر ك يحيى بن ابي كثير لا يستطاع العلم براحه الجسد امر براحه الجسم جسمه بمعنى وحيان علمك يعني الراحل لقمهله شد نسن او اسكجيفا او برواقيسن او دلالايا علمي لغما غادو علمي, علمي وان لرفاضه النبي صلى الله عليه وسلم وكيلها انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقى علمه وبرشه تعلم وجهد يدلال واظنكم بخي الله كسيان ذلقات كدبيعه لا اله هنا واسكنيد واين اظنكم واسبره إنه أضítulo القاتو وي بدل في موت bond يعني يعني نعم نحن ن وهنا نبحث نأنحن و كي ذي من قل الإم kavats ذلك هذا عند الرغم د ، ذلك الحلم بالتحلم أن الله ذهب الر Peter هذا في العادث سابق تغيير السل Post مع ذلك لكن markoo isbara oo adkeysiga naftisa u baro marka danbe u barana dulqaad buu yalaan la macnaa taasi waxaa laga wadaa ruuxi kheyrka ku dadaalana waa la siiya sharka ruuxi iska ilaaliyana waa laga ilaaliyaa saasuna fi gud salalahu alayhi salaam marka alilmu bi ta'abit ta'allum tadal mubahi marka iyagii ay u dadaaleen oo ruuxi u dadaaley ba maqamkooda gaari karo ruux aajis laahu ah iyadoo midan dadaal lahayn iyo mid uu xogaa uu iska lixjiidad wax ku wadaay ما كينيك رواي مقام كودم كارت اللهم وحاوسغ ناداي مقام باوسغ ناداي رفيع او سريا مقام كاسو ليسو سن هن يدركوه ميدو غاداي ميلل عباده ادمه حالو كميده هي سو الساعي ميدكي ددالاي عيدان هين كسعيهم ددال كودي وبكله جهدي بخييان ميد بخييدان ما غاريكت ابلغ بحجتهم ارجح بكف بتهم في الفضل ان قستهم وزنا بغيرهم ابلغ يعني بلاغه بدنا بحجتهم حججودو بلاغه بدنا ولا يا بمعنى ما له تعجب كني ولا يا بي ابلغ بحجتهم حججودو بلاغه بدنا خيل ذره ارجح رجحنا بدنا بكفتهم كفدودون رجحنا بدنا اسمع بهم وابصر او كلاوه ها اما اسمع به wa absir labada quraanka ay ku timay marka wax way taajab laaga dhigi marka xujadadu xeel dheera wa layaabe oo ka faddoodu rajahana fil fadli fadliga dhaxdis in qistah mahadat ku u qiyaasto at ku qiyaasto waznan haga mizanka digayrihim qayb kooda marka at ku qiyaasto oo isu miisaanto wa marka iyag iyo dadka kale to isu miisaanto oo iyagana ka fadd saarto dadka kalena ka fadd saarto كفدود الرجحان حق فضله حق فضله يا وناق يا نفخا يا خيرك امم ترين يا جهدك و محو احي سدا اي waxay haysteen خولاهودي بي غليين رغبدون كميده علماده waxay خولاهيستين waxay كوابيين ان علمي برتان وقتي غودي بي غليين مسخخودي بي غليين جيركودي بي غليي و خومين ريبان inta markay galiyeen kadibna waxa laga yaabaa wax intifaac dunida inaysan ku helin ah fili ay noqoto in juhdigii dadalkay bixiyeen hadana in umada ugu adeegaan marka aya gaadi karo waxasoo hadayn noqoto inay marka ay ay noqoto in xujooyin la isu keeno oo la xiwaartamo oo isweydaris la sameeyo qoon isweydaris markay tomeedana حججوده واخ غاري كرمجرو حي عدك لي عدكم قال الله هي قال الرسول هي ادقو مش لا فديه شيخ البايري هي حكيم هبل بايري هي فيل الصوف هبل بايري ماد ماد ماد يعني ترتمي كرتان ما ترتمي كرتان اه ما ترتمي كرتان مخلوق بايري يا الايري رسول كيسي بايري يا ادمه كلايري اسمه غربي سستردي دي مروبلك حجه اديين طيب اما حجدودك رجحت ارجح رجحنا بدن بحجههم حجدود أرجح... يعني ابلغ هل ايران بدن بحجتهم ارجح رجحنا بدن بكيفتهم كفدود في الفضل فضل قد حديثه انقسم هادد قياسته بوزن الحقه وزن كبغير غير قد هادد قياسته هاد يقي يقولي كر اسو قياسته دد كلا ساسوي معنى حال طيب كفاهموا شرفا ان اصبح خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم كفاهموا وحكفلا كفاهم و وذ وحو وزن كشيرك ضروره كنت كفاهموا وحكفلا شرفا دونك شرفك وحا اوفلن ان اصبح اين هذين خلفا واقدم به ووكيل له لسيد الحنفاء يا دتك اهل توحيدك سيدكودي inay wakiil uga yihiin uga dambeeyaan fi diinihi diinkii sidhixdiisa alqiyam ethosna adiniy muhammad geeriyooda sallallahu alayhi wasallam booski oo diinta u taagna yaa u jooga wa yaa uga dambeeyay yaa yaa wakiil uga yaa xilka haya soo iyaga ma intaas ku filan waay ah ilmiga nabii muhammad sallallahu alayhi wasallam ka tagay inay intay dhaxleen bos ki ay u joogan taban nabiyama nabinuma gaari karaan laakin muhimad yey masuliyadi diinta in la ilaaliyo umadana la gaarsiyo intas ayaga nabiga sallallahu alayhi wasallam khalif khalif uga maana umad isaga ayaga khalif uga intas amarko kufilan intas ayya kufilan kafa humu wa hu kufilan sharafan sharafu hu kufilan an asbahu ilaya hadin khalafan ha huwa wa qaddam biya هو اكيله اوغا طيب لسيد الحنفاء الحنفاء وجم حنيف حنيفيه هي حنيف واحد الاذا و يعني توسننت اصله waxay ka timid walayay qalooca intu kayimada tosnida in loo yimaado diinta qaldan in laga yimaado tosaxda loo yimaado laakin hadu tosnan iska dhali sididul hunafa fi diini diintisa dhaxdeed inay khalif uga noqdaan diinki alqiyam ee tosnan يحيون سنته من, با... من بعده فلهم اولى به من جميع الخلق كلهم يحيون وينولين سنته وسنتي سينولين من بعده غداشيس نبيي سنتي يا طريقي سي, سي بنولينياان مركو دنتي كديب فلهم اي فلهم ايغا ايا اولى هبوني بدن ديي نبيي كو هبوني بدن من جميع الخلق مخلوق دمانتي حقوده او هبوني بدن كلهم دمانتود حديل يدهدو ee makhluk ama adamaha ama thaqaleenka ya nabi Muhammad ugu xiga sallallahu alayhi wasallam oo ugu haboon wa ku noolee sunnadis oo dariiqiisa noolee oo u taagnaa oo ku dagaalamay oo inay mihu ahaayey bidaca iyo khuraafaadka waxani inay baxtiyan u diidana kuwaas oo ugu haboon way maaran dadka iyaga nabi ugu xiga sallallahu rabbi wasallam alayhi oo ugu dhaweey bacna يحيون وينولين سنته ونبيك سنديسي من بعده قداش وينولينيان طيب نولينته ما خال لا ودا يعني هدي اي دينته اي اون كتبته كتالو دهقن كانا كبخدو او ددك نولوشودا اي كدخ بخدو بمعنى منو ولا مركا يا نولوش دينته وحويان وانه مجتمع يعني نولوشيسا اي كدخ جيرتو واي وانه دهقن كو جيرتو way loo dhaqmo soomaa saas taraddid baa yani ahadiis badan oo dib u soo salaalaysay oo tilmaamay macnaheedu til yani ay tilmaamaysa wixii haday buu dulul kutub uu qortay kutubta isaga qorontay laakiin aainan dadkii ku dhaqmaynin oo ayna qaadanin inuu ku amal faleeynin markaas wax weeyaan ma noola noolaashu markaa wax weeyaan waayeen la muujiyo laga soo saaro dadkii ku dhaqmaan taas laga wada macna la faafiyo fala afalahum ayyaku fala hum ayyaku aya aula habooni badambe nabi ku habooni badan min jamee'il khalqi makhluuqa dhamanti haqooda iyaga nabi kaga haqboon badan ugu dhow kullihim dhamantu yarwuna way wariinayaan anhu nabi haqiiisa ahadithash shari'ati shari'ada ahadithideedii way ka wariinayaan la yu'ununa kagaabin maayan hifdhan hifdhin laha iyada la xifdiyo bi sadri laabta lagu xifdiyo wal qalami yaqalinka wal lagu xifdiyo nabi ahadithti ayi wariinayaan oo ku saabsan shariicada shariicada marka hadan sida la leeyahay ee macnaa diintoodan baa laga wada keri amaa wixii xalaal iyo xaaraan kaliya laga wado waxa laga wada akhlaaqiyadki adabti ee muamalatki ahkamti kulli ba suuglis tayb marka kama gaabinayaan juhdi iyo dadaal inay ku bixinayaan shariicada xifdinteeda laabtay ku xifdinayaan qali nawe ku xifdinayaa bi macnaa marna way xifdinayaan wayna qorayaan way macaan siiya siasana ilaahi tabaarako taala sunnada nabiga ku xifiyay shariicada iyo diinta ilaahi ku xifadiyay wayna qoran quraan laadi waaga qoran ba ilaahay hada qoran tahay quraankiibay qoran saxaabada ridoon laa ilaahi quraanku waqtiga nabiga waa qorrasa sallallahu alayhi wasallam wa ayd soo digta wala qoriyee laakiin malaa kalad malaa kala duwan buu ku qorraa wa baraka abu bakar ba isuu ururiye wa halkoraal ku sameey lawo jamaac lawo goorba quraanka la jamciyey marawba karba jamciyey jamciyintu sano waxay ahayd quraanka meel ku dhagax habintu dhagax halka ayal midba ku qorraa xaga laf xaga talamiid baa ku qorraa alwaax xaga midba ku qorraa wixii markaa u bakri soo keenay jamaa alawadna waxa sameeyay usmaan radiyallahu ta'ala anhu arda oo isoo wuxa ahaa quraanka akhriintiis baa wuxooga khilaaf kasoo baxay marka sadigniin u timido leeyahay mudda dawqabo inta iyo qoraanka isku khilaaf markaasoo mishafkan leeydaada imaam ayuu ku jamciyay markaas qiraa'ada quraanka iyo akhriintiisii qaabkiisii ilan wuxuu ku soo degey quraanku arabta yaani qabaa'ishii dheer qolo walba waxbay ku kala duwan qolo walba marka lahjadoodii ku akhriin jiray waxbay fiil waxaa baa u dhax dhaxay luqadaha marka wixii uu is soo urayeen quraanku luqada quraaysheed buu ku soo degey soomaa ha luqada arabeed adona luqatu qurays ayu quran ku soo dagay o nabi maxamuud sallallahu alayhi wasallam luqadisi tayb marka way qoreen quraanka bay qoreen kedibna ahadiisii nabi ga sallallahu alayhi wasallam baa la tidwiinayo la qoreey ahadiis ta qaar waxa la qoreey nabi go nool sallallahu alayhi wasallam laakin ma hayn tidwiin gud ma hayn diwaan galinta aamka ahadiis tu waxa ahayt qarniga koobaad aakhirkiisa ayalla sameey xilgee Umar ibn Abdul Aziz al-Khalifa ar-Rashid muslimiinta xilko dahayay muslimiinta xilko xilkoodu u hayay waxana u diray al-Imam Muhammad ibn Muslim az-Zuhri ayaa u guddiray xilsaaray xadiista ururi bukuur wixii inta ka dambeeyay waxa billowday in kutubta xadiis ku soo baxaan siyaabo kala gidisan lagu tafannu no waaka sida marka way qoreen wayna xifdiyan حتى انت سنتدوينكا غود دين حديثكو لاب تودو كو جيريد دد حفظت غودنا ااد و يا ااد او سريي اهي سان ميل كلو كسو تيلمان طيب يرون ويورينيان عنو نبي حقيس احاديث الشريعه بي كوورينيا لا يالون كمقابينيان حفظون حفظين لها طيب شريعه الحديثته لو حفظيو بي صدري لاب تلو لو حفظيو والقلم يقلن لو حفظيو طيب ينفون وخيك كان فينيه وحاي وديديان عنها احاديث تحجه الشريعه دا انتحال المبطلين قوه كو باطل كوت وحيك ديندي شيغشادود انتحل شيغا لا شيغشال معناه شيغشن انتا صبالي دهده وحا كلو لي دهده شيغا مارك كديندغات ماركا شيغشدا قوه باطل كحمارسن اي كو ابتيرسانيان دينتي كفغينيا والتحريف الغلات كو حد قدبي لا حتى اي دين تفهمك دي ليهيين ايذنا وي كفغينيا والتاويل الغوي يا مثل لمي تفسيرك الايمي الليته انت وي كلا تغالميا وحدارك كو من حديثك ان سومرن سوغرميسان طيب يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المغطلين وتاويل الجاهلين marka intaas saddexda way sidoo wulshaga ibn qayyim alayhi rahmatullah deenta sidoodaba aafadeedu waa saddexda qolobay ah wuxuu yiri ibn qayyim igaathatu alhufank fa akhbara anna alghalina yuharrifuna ma jaa bii tayib dadka ghalinta had gudbay wixii nabiga kayimid ama quraanka ku yimid way leexinaya quluubigoodu bay u leexinaya wal mubtiluna yantahiluna bi batilihim ghayra ma kana alayh batil koodi bay uga diin dhiganayaan oo sidaas ay iyaguna u barsanayaan wal jahiluna yataawaluna ala ghayr taawilihi kuwa wakhmagaradka jahilintuna ayaguna tafsiirkiisi tafsiir aan ahayn bay u leexsanaya tay wuxuu naga soo wuxuu waa fasaadul islaam من هؤلاء الطوائف الثلاثه اسلام كفساد كي سو صدخا سو كيما دا ميد حدودا تلماوي تلاوي او دينتي او جييده هي قلو وقيسيو حجيرنمديسي او جييده هي ميد جاهل او جهلغيسي دينته فهمكيدي او تفسيركيدي هلينيه اي ميد كصدخادو اه ميد بعض الوطى وبعض كي سيدوناي انو دينتا يعني مرمريو أما دينته يعني وحوه يكون مرصد هذا يعني معنى صد إحداث أيها دينة فسادية ينفونا ويكأنفنا ويكفونا ويودينا ويودينا عنه عجيزة انتحال المبطلين كوا باطل كوتا وحيك الدين ديقان أما شيئا شدور والتحريف الغلات كوا حد قدبي يعني اللاحنتو أي معنى اللاحنت وتأويل الغوي متك لمي eh hababay tafsiir kis allaymi aliyta intabawika ila lalyan ma'ara saasidiintu ugu soo gaad markay khawarij soo baxday oo ay quraankii fahamki saxaabada ee nabiga ay ka dhaxleen fahmaan ahayn ay la yimaadeen oo ay quluu intay sameeyeen quluu goodi ayagu ay mareen ay quraan iyo sunnadii daliil uga raadiye in alhukmu illa lillah wi soo istaage ان الحكم الا لله بيوح يقبنيستين ديغي صحابده فهم خلدون بكقاتين marka sahabadu wa kuu macnaha caadeey in il hukmu illa lillah ma halaga wadaa kelimatu haqqin uridu uridu biha batil wa ki'a li kula marka wuxoodi meesha ka saali u nabi tali wa ki'u tago la niqaash oo ayadaas iyagaab ka u dilisheen wa ka kala niqaash qaar ka qaar badin marka ku qanac كذلك كذلك مركه شيعه سووبحدي يعني وحوي غلو غودي يحد غدبكودي يبايغونا دينته ليه و كذلك في رغدك مركه سووبح فرقه كاستو سووبحدا يعني وحوي وحي او تاغناين اني خرافاتكدي وحدا دينته كإلاليا سيكو إلاني نو يعني عدايان معنى امم دع عدايان كدينا اي بدخداسي ديمتو اما ددكدو و هو احي اي كو اكاتو لا بدبا دبا طيب اداو مقالته نصحا لامته صانوا روايتها عن كل متهم ادوي غوتين مقالته اورهديسي غوتين نبي اورهديسي غوتين نصحا نسيحين دراديت لامتي اومديسعيو نسيحينيان صانوا واي الىليين روايتها مقالده نبي روايته ودي ورينتي ودي وهي ك الىليين عن, عن كل متهم متكستولتو هنسي هي دينتيس ك الىليين طيب way gudbiyeen sharaacadi oo sahabaaddu nabiga ka qaateen waxay ugu gudbiyeen taabiininta taabiintuna taabiintay ugu gudbiyeen aaymadii bay u soo gudbiyeen saasay uso gudbiyeen oo lisu soo gaarsiyay wa la gutay ayado umada nabiga loo naseexayay sallallahu alayhi wasallam maslahaadeed yadanteeda laga shaqaynayo waxa haylay adinu nasiha naxhu li kulli muslimin deenta in la gudbiyo dadka loo sheego waa waa nasiha oo umada naseexadeedoo waxay ka ilaaliyeen shariicada waxay ka ilaaliyeen iyo xadiiska Nabiga sallallahu alayhi wasallam min kulli muttahamin warinta xadiista waxay ka ilaaliyeen mid kasto la tuunsan muttaham saaz darad ayaa waxa soo baxday in rajii xadiiska galay oo xadiiska Nabiga wariyay in la kala saaro illa daba galo kooda dintii su liidato oo mutaham fi dinii ah mid ka dinti su fiicantahay laakiin xifdigi su liidato mid ka ismootsiis ka badan laakiin siisa kale iska fiican mid saliha oo haajir iska ciibaada badan laakiin ruuntu iska qaata waxaan u jeeda baantu ku durerto aa baantu ku durarto akii jireen yani bixadsiintu baantu wahi salihiinta kaga badan tahay ma ma arki mid jire laakiin ruuh laana ruuha saliha wa iskaniyad fi'a in ki u yimaadaba niyad samiba ku qaabili bay bay barku daldalaya bay intii markaa iska rumaysana ah qala rasuululla sallallahu alayhi wasallam iska dhahi qala, qala rasuululla iska hubin ma yabar oo iska qaada markaa isaguna wax lagay waan sidii isaga siwarin qala rasuululla sallallahu alayhi wasallam wariya ku sheege may qaan ah markaa qaarba sa iska wixii markaa daba galee wixii badaw galeen kala saareen nin kasto xadiis wariyay yani dawqadu doonaha ahaado wala dawagale siiradiisi taariikhdiisi muxuu ahan jiray nololshiisi yani wuxuu u wariyay wuxuu wariyay xataa inta la qaada waxa la garab dhiga ragga kale waxay wariyeen markaas waxa soo baxday wax badan inuu khaldan yahay Soomaali halkaas markaa waxa soo baxday waxyaalaha far badan oo isku dayeen in nabiga ku been abuuraan ragga qaar kood in banaanka loo soo saaro wixiyaala farabadan oo xog badan in bananaanka loo soo saaro wixii sugna in goori loo saaro waahay ka dhama waxay ku timid ilmiga jirxuu taadil taariikh sir koodi iyo ilmiga jirxuu taadil khaliye haday kala saaray ragal uu kala saaray kutubta laga alif markii dambe kutub farabadan tayib kala saar marka waxa timid man tuqbalu riwayatuhu waman la tuqbalu riwayatuhu adda riwayadiisu wuxuu wariyay ana aqbalayn iy ciidan aan aqbalaynin wal kala saaraya marka saasuya tayb alkaasa marka waxa ku timid aaymadi salaf ka waxa bilaabay taabiciinta bilaabay bal saxaabada bilaabay taxariga taxariga xadiiska nabiga in loo dadaalo ilaa quraanka ilaahi ba xifdiyi isaga quraanku isaga lama faragelin karo waxa lagu ma dari karo laakiin xadiis tiba isku dayin inay qasaan tayb marka waxa bilaabay saxaabadii waxay bilaabeen taxari ida xadiis wariinaysa in aad looga taxdaro ان لغا ددالو ان لغا فيرسو ان لا فيريو الكاسي كبلاوت الى تابعين تساسه محمد ابن سيرين وكيلها ان هذا الحديث دين فانظروا عما تاخذونه او عما تاخذون دينكم يعني حديث كني وا دين دينت عيدات كيرس كفيرس ان كقادنس كفيري عبد الله بن مبارك وكيلها الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء اسناد كن hebel bankawri hebel bukasii wari hebel bukasii wari nabigaanka wariin saa silsiladaasi diinta ka mid ah hadiis sanad leh lawaayla hana ni walba wuxuu doona iska dheelaa ya markuu ilaahdo hadiis kaas ba rasuulku yiri wax haliliyaad kama qash hebel hebel kaas iyo kamaqle hebel hebel kaas iyo kamaqle hebel wa inuu ilaahdo رسولك كما قال السلام عليكم صحابي هبل نبي محمد انت وشيغي لا دبا جلي برك فارح ابن محمد بوشيغي فارح ابن اد حجه بو كنولا صومالي بو كنولا حجه بو كنولا مقديشو بو كنولا مخه وهان جيري يو لا صاحبي جيري يو علمي كا قاتاي وقتي جيبو كنولا صومال والدبا جلي لدين ما يو صاحي بلا اها و هو غفاي سو راضيا dadkan kiisid dadka oo la dhaqib jabeen ma lagu yaqaanay hadda lagaa hadiiiska isagoo dadaali jiray inuu xogaha beenta dadka u yira sheegsheegi jiray waxba laga qaadan maay ha adaanba dadka been u sheegi jiray hadiiiska nabiga na aamin laga maay inuu been ku sheego saas darada waxa dhawaal kan salaaya Soomaalida niniba loo debagelaya marka sidaas waxa ku badbaaday ahadiiska nabiga sallallahu alayhi wa sallam marka ilmiga noocaasa oo ilaahay tabaarako taala umadankuu fadleeyay law ummadhi hore ay saaso kale la siin laha diin sharaa'iidii ilaahi u soo dejiyay oo bedalantay ma bedana wa ilaashamilahay laakin ummadani ilaahi wuxuu siiyay culimadeedii markii uu ku baraarujiyay in cid kasto oo xadiith wariinaysa inuu yeesho yah inuu yeesho yaani hoogan ama uu yeesho radraac radraacdi lo waayo xadiith kaasilla aslalahu bikulee mar yah hadith sanad ba an lahayn ma lo ra'ala la wahay waxy kulee hin la asla lahu hadan maqasho la asla lahu bi maana sanad male wahay rad male wala tur markaa hadii sanad lahayna sanad keya markaa la debagay tayib wa hadii karto sanad ahan hadith ka inu usugnaado hadana ma'adalika matniki sumun karno soma ah sanad ahan inu yara fi yahay laakin inu nuqdo ama munkar nuqdo ama shaad nuqdo marka matnigi ba laadi wa hakeeda sidaas markaa diintu saafi ku timid ay markaas taasu ka wada macna addu waxay guteen maqaalada nabi gooradiis musxana naseexayn dartay loo umati umadisa ay u naseexinayaan saanu way ilaaliyeen riwaaytaha warinteeda an kuli mutahamin mid kasto oo la toonsan yahay bay ka ilaaliyeen mid kasto oo diin xun ay ka ilaaliyeeyay taayib aliya bad diinahanu iska fiican yahay laakiin saantil maanayba خلد كو كغلو matasahul ka fududaysiga ama xifdii xumada ama isqaankiisha leetaha hakeeda dhinacyaha inuu kasoo galo hadiidkiisa lo dhaifiya marka nin sheekho dhana waxarkaysaa leeyahay yaani hadiiska laga qaadan maayo lam yakun min ahlihi al hadith maahay ya rag wawein abu hanifa galato imam ma imam fil fiqhi somah imam fil fiqwa muhadisid farabadan waxay leeyeen da'ifun fil hadith وعني كدناي صاحب مذهبك لان وحي ابن ادم جنا ذكر كيسان الهي ميد بما ميل بو فرا ميد فقيهي فهمك لو فرا ميد نحفظيقه احتياادك لو فرا مركا الوهو حنيفه كان فقيها وحلميد الشيخ سي حماد ابن ابي سليمان ايلميدها وهكذا رقفقها وقتره رج اصحاب السيره علمي تاريخ وقتركو او واحد جوه mark rag wax jira quraa رج قراءه وحاشره قرانك رقي بسليه هي قراءاتكيسه هذا ما ااهلك ضعيف في الحديث صوت حديث هي ليس من اهله دتكي سما صوت تخصص, مجرم تخصص ما جرو تخصص كانكي سماها استاذ راده الحديث كوري وضعيف استاذ على د وكا سان روايتها عن كل متهمين ساس يمر لم يلههم قط قط من مال ولا خول ولا ابتياع ولا حرث ولا نعمه لم يلهه ممشغولن قط ولا قد من مال حوله مشغولن ولا خول خدم اما الخول وحل السيء وحل هيس ممشغولن ولا ابتياع كنعس ولا حرث برشه ولا نعمه يا حول ان امولي ها وا يعني خوليي نولا واي انت اميدين مشغولين بو نمنكاس ماركاي حوشا هيين او اي حديث تخفدينين او اي قريين او اي كاي الالينهين او اي كلا سارايت شقاده ماركاي هيين طبعا حوشا اي هيين مينه كمشغولين خولا كوما مشغولين خولمينه كمشغولين طيب وحيابها كلا الى هيسيه الدنيا انا مينه مشغولين ganaacsi namoonu mashquulin beerashii beernayna mashquulin xoolay daqanayeen iyo hantii muxuu ahay nololnooyna mashquulin waxa soo dhan way ka mashquulin waxay ka mashquulin muhiimad ay ka mashquulin qarqamido waxa jira aabihii xoolo badan ka dhaxlay oo xooluhu dhaxlay oo dhan ku baabiiyey sida wax u baran lahaa aa marka وخيالاتها اي كو هيلان باه وهي كاميده تفرقااس يعني او تفرقان يعني مهمه دني يا مسؤوليتان دن اني او تفرقان اساسا معناه ما مشغولين لم يلهي يلهي معناه دو ماها حدوسن مشغولين او اي وخيالاتها كغه مشغولين مسؤوليتان دن مهمه دني حدنه اني باهدين ما يعني با حكودا باهي واي باهدين لكن باهيدودا ميد اي حدنه بناان كاسو دغينهو amma madah am dowlada ama mahu ay ay wajigooda ku dul leeyeen ma ah way banaayeen laakiin baahida ay ku dul qaateen baahidaas ay ku dul qaateen Ilaahay inuu ku xifdiyo tabaraka taala midaha iyo yaani wax weey hawsha muhiimka ah umada ay uga soo uga soo daari macnaa tayb way iska ilaalin jireen hatta ee dowlada iyo madaxda inay galaan aad ugu qar jireen bal ragii qarkood ee waxaa looga dhigi jiray jirxi looga dhigi jiray ee dawladdu ka qayb galay ha laana sidoo qaalibka ee madaxdu ila badal khulafaa marka laga yimaado wax yirmo in ta badan ee madaxda siyaasiyiinta dadka xilka hayaay inta badan ee toosnaanti laga rabeey malahayn masalix badan way hayeen oo umada yeyna madax u ahaayeen oo hogaminayeen oo masalixidooda guudahayeen baaba muhiim ah laakiin cadaaladti yi qistige wixii laga rabay in badan ay ka midan ma jirin dawladaha noocaas oo kala markay ka xarri jireen qadagay ka xarri jireen xilka garsoorka in ay qabtaan waa ka xarri jireen qaar waa lagu jirxin jiray tayib hatta haddii madaxdu u yeydo madaxdu haddii u yeydo inay intay u yimaadaan oguriyahooda ugu yimaadaan oo ee isuddu leeyaan oo fursadaan soo xog uga heelan maay ah waxa ka yimid bukhari alayhi rahmatullahi marku tigi bukhara meesho salaanka soo jeeday ninki amirka ka aha ayaa waxa uu ku yiri bukhari haymada gurigaga haymada ee wiil u dhalimiyaa masaxarooda haybaro ah bukhari waxa uu ku yiri haymadaal majliska umad wax ka baranayso aniga gurigiisa tigi maay waani gudnaay meshka tilne annaga adduu chaanisubii noo ahna Soomaalida diimaanta leed ka madaxweynaha gurgiisa kale xarunta waxbar weeyahay leekarow hadda Soomaa marka way ka xarri jireen marka rafad ee silaa ee dibkooda ayagu qaba bay hadana ku sabri jireen ha laana waxa haqiiqaa madaxda xun Nika uli mada ah, markastu uka ag nawa adho Kaar ke kumarsisana ya Sida da wada dhe badanha yisata Sumare ka kaar ke kumarsana ya Ine wakka akbala, wakka ayelana, nasiha ka ayelana, umabodna Wallo nasiha yinu, la faruqi maayi, wakwa loo shiigi Lakin adhi gwa kamadah banan Adhi ayin nukoto inek ganta kukuhayyano, bisharko kusiyyano, guri gaga adhiog kuhayyano, ilmaha kubilano, ya waylek يا ويلا كوي كودوماتي مرقص اه مركا ساسي اها جنو سلفك سدا بدن طيب لم يلههم ما مشغول قط وليقد من مال حول ولا خول اي وحياهك لو لسيي ادمها اهادو وحيالها كل خولكم انت يعني نصوص حديث كحوه استعمال الخول خدمك هذه قال اما ادمودوده معناه اخوانكم خولكم وخولكم وكنا والسلام اخوانكم خولكم طيب ولا ابتياء ما مشغولين كنعسي ما مشغولين ولا حرث يبير يبيرش ولا نعم اي حول نول ولا التبع مننا ما مشغولين هذا هو المجد لا ملك ولا نسب كلا ولا الجمع للأموال والخدم هذا كاسي هو إسقائي المجد شرفك شرف وكا لا ملك معها بقرتو يماه ملك يعني شرفك بقرتو يماه ولا نسب نسب نبغ معها شرف ماه كلا ارن قساما كلا كجو وللجمع ما urur yakul min lil amwal hawlaha lakulmiyae sharafma wal khadmi aleega yal i adoma badal inad yeelatae sharafma sharaf kumaa ha wuxuu yili baqortooyyo inaad kursiyey jage kuur badmadax weena noqoto sumade ama baqor noqoto milki ma haqiqan nasab inad yeelato yareer wanaagsan kasojeedana sharafma طيب حره بدن اناد له تاجرت حينا شرف ما ان اد عليه يخدم يادومه بدن له حينا شرف ما شرف وحلو علمي شرف واعلمي بوليه مال هذا هو المجد طيب هذا كاس هو المجد ويا شرفك واكا لا ملك ماها ولا نصب النصب ماها كلمي ولا الجمع ماهانن حل الاموال حولها لورويريو والخدم يادومه طيب فكل مجد شرف كستا وضيع واميد ليته عند مجده مو شرف كوده اكتيسا شرف كستا او كلي واميد هوسيو ليد وكل ملك بقرتويه كستا فخدام وادي ديال لملكهم بقرتويده بقرتويدوده ادي ديال طيب sharaf kale sharaf ka ama naxab ku yimaada ama jaah ku yimaada ama boqorto ku yimaada ama xoola ku yimaada wixii sharaf kale jiray dhankooda marka la garab dhigo waa wax liita oo hooseeya bogorto iyo kursina kooda marka la fiiriyo yaa koodu adiga u yahay kooda ayuu adiga u yahay goormo adiga u yahay markay ilaaliyaa marka ay ilaaliyaan oo ilmiga ay hanbaarsan yihiin ay ka ilaaliyaan inay duleeyaan haday madaxda iyo dadka magacaliye dadka xoolaha leh ilmigooda u duleeyaan waa duloobaya laakiin markay ka ilaaliyaan ayaga loo baahanaya markaa ya umadii baa u baahaneysa ninkii madaxdi muslimka baa u baahanaya ki taajirka baa u baahanaya ki magacalaha baa u baahanaya ilaa dadku waa dad muslima Soomaa dintoodii aakharkoodii meeku baahayeen ayagii baa loo baahay markay iyaga madax Soomaa ayaga la madax markaasii oo milkiigood u adeegay wakiilaha ee maxuu aha shucba shubadun hajaj yaa amirul amirul amirul mu'minin fil hadith wakiilha inna sufiyana thawriya shada an-nas bil wara'i wal ilmi sufiyanu thawri imamki muhaddith ka aha hadana faqih ka aha sahibul madhhab ka aha wuxuu yiri dadka و حسين اوو نوقدي و حلال ميراثه يا علمي يقول يا علمي يقول اي حلال ميراث هياله انه اسا فغاده دينتي سوخيليه طيب الامام ابن عبد البر جامع البيان العلمي قوحو كوينه حجاجني الى هذا يا خالد مصطفى و قوحو يري من سيد اهل البصره بصره نينك السيد كو اكيه واه ماركاسا و قوحو يري حسن واه الحسن ابن ابي الحسن البصري waxa sawxii wuxuu weey ka dhalka wuu mawla sabe sid ugu noqday basra arabti asalkaayd ba jogta asaguna mawla way mawalidii mukammidia sabe ugu noqdaysey wuxuu u baahannaa dadu ilayhi fi diinahum wastagnaa anhum fi dunyahum ah min aalima somahaynuddin diin taqan diinti sibay dadkii u baahdeen isaguna adunyadoodi bu ka kaaftooma nin adoo baahanta isaguna wax baankaaga baahne so madax kuma haas way barka asaga waxba u gama baahana dunyada haysta asaga xilmigiisina u baahne yahay tayib wama raayito ahad min ashraf albasra illa wahum yarumuna alwusula fi halqatihi ilayhi li yistami'a qawluhu wa yaktuba ilmuhu ah ragii sharafta lahay basra ku noola magacalaha nin walba oo kamid wuxuu doonayaa inuu gaado حلقده هو حسن البصري درسيه هو اخريناه حقييت كا غاداب ونوالبلي ياهيغو سي هو هادلكيسا ودغايستو علمييسنا او قورو مركاسا و خوري حجاج بركو سا اوو شيغيت هذا والله سودت بودي اه والله سيدني بوو تا سويد بارون تا سيدني مو تاويي وادخنمو دبطاتا يداوا طيب فكل مجد ولو صانوا العلم لصانهم واحد علمي جمكا لك الىليو شرفكيسا ايو داتكا الىليايا ونروح حن بارسن وشرف يا قيمه ويا الله بار فكل مجد شرف كاستوضيع المد هوسيو ليته ويند مجدهم ايغا شرفكده اكتيزا marka lagarabdigo وكل ملك بوقر كاستا اما بوقرتويا كستنا فقدام اديغا يلو كل ملك يعني وحالغه ودا مدح ودن ملكي بمعنى هذا وكودا مدحدي فقدام اديغا يلو لملكهم ulimada mulki gooyay saynimidooda ay adeegayaal u yihiin tayib waji ay ay muxuu ahay madaxdu ay yara roonaydna oo way isdan dhaante ay muxuu ahay madaxdi midhri ribni wayba bunaden ribni abbas ku horob kale iyo ulimada aqtooda karama way bay kula haya karama adway way karamayn jir wayna sharaf jir والامن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامه والبشره لحزبهم والامن امان والنور يافتين والفوز العظيم ليبان وين لهم يجوا اسغناده يوم القيامه مالنت قيامته والبشره بشارنا لحزبهم حزب ود اسغنا طيب امام بيلي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون مؤمنين ترن بامان له stuheed ka ku dhimanay soo shirki angelin oo shirki ku qasin laakin ayaga hormuudka sooma si fakkastay mu'minin tuleehin ulimaada hormuudka saas subhanahu ka dhigaya tay nur baylee tay wajallana nahururan yamshi bihi fil nas tay sido kale ta waxay leeyeen al fawz al adheem waxay leeyeen fowzka quraanku sheegay mu'mininta loo sheegay dadana hormuudkay tay bi sharaylee لهم البشره في الحياه الدنيا وفي الاخره يعني الدنيا اقرب بشاره لي ولو بشاره لي بانه سداسي بانه طيب والامن امان هي والنور افتين هي والفوز العظيم لي بان ولي لي بانتي وينيد بالله بأ هم يغى اسغناده والامن امانكي والنور افتينكي والفوز العظيم لي منتي وينيد هيا اللهم يغى اسغناته يوم القيامه والبشره بشاره لنا لحزب حزب قد اسغناده فإن فإن اردت هذا دونت رقيًا كوريتان نحو رطبتهم درجاته حقهه اناد او كورت او فوشه هذا دونت او ورومت اد طلب يس مجدا شرفا رفيعا اوسر رايه مثل مجدهم طيب او مثل مجدهم شرفك ودي او كلا فعميد مره او قصد الى سلم التقوى لك عبس جران جرديس alladi sulamkaaso nasabu ayagu istaajiyeen wasad markaa ful bi azmin qaan ada kuful wajid yahdadan midla jidihim dadalkoodii kala markuu soo amaalay oo ku jicleysay oo aad diyar garawday oo aad isleedaysan ku gaada ayu ad markan dasaaxada qosiinay ah wuu ku bisleey markii hore waa ku karkariyay waa ku bisleeyay diyaar baanay markaa tilina gacanta ay qawxageen bara hooyay markaa sidaas waxa ku yiri markaa faan arad tahda doonta ruqiyan koritaan rutbada ay gaareen xaqeeda inaad u kordoto fuusho hadaa doonaysho majdi goodi sareeyo kalena aad rabto koodi oo kale hadaa doonayso charan charradi alla ka cabsii ayagu istaajiyeen ay dhiseen midaw ful buqur midaw qasad tayb marka jaran jarrada fuuleysana ya kuful go'aan adag ya laba laba iyo jilicsanaan iyo dhaxad ka soo noqoni ya jilicsanaan iyo go'aan jilicsanaan haddad kufusho ma dhameystiri karti dhaxad ka soo noqon marka marka fuuleeyso azimo la imow waxaa kala la timaada dadaal la ku dar soomaa hadad go'aan adag oo qalbiga ah iyeddadaal xubnaha haddad isku darto markaasaa sharafkoodi iyo meeshii aad gaari karto himma aaliye iyo jidi ishtihaad inta isku dar uu kale macna wuxuu ku yiri faayda fa in aradta haddad runtiiya fulitaan nahwa rutbadaa xageedoo kale inaad u fuusho oo gaadho oo wa rumta adalbayso doonayso majidan sharaf rafiian oo saree mid la majdihim sharaf koodi oo kale فاعمد او قصد فاعمد او قصد الى سلم التقوى الله كعبس جرانجردي الذي سلم كاسه نصب ايغو استاجي طيب معنى وحيان يعني طريقي اي مرير يو كي اي تشه يو جرانجردي ايغو ايستاجي تاصلك عبس كتلما من تامروا يعني علمك والله كعبس ان بالعلم الخشيه صمى انما يخشى يخش الله من عباد العلماء وصعد فول شرانشردو مركا تربتو انادو شانا فول بيعزم قؤان ادا كوفول وجد ييددان او مثله جدييم ددال كوديو كلا ساي ورفادين ساي وددالين ساي ادنيدا اوغا تا겐 ساي وديباتودين ساي اوسبرين كي او كلا لايمو اه انتا ادلتي مادو الهينا اد كاشتو ان شاء الله تعالى وادغاري ومعنا واعكف اعكف على السنه المثلى كما عكفوا حفظا مع الكشف عن تفسيرها والدمي وحسي ودا تدرارمدي مركو كو تدرارم يبو هلكا كسي ودا هدا باللله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم